إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحذمونه عاما, عاما للواطمين ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين